يعني على ربه سبحانه وتعالى فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها فالعبد الثاعم إما في فتاة رقبته من النار وعذقها وإما في هلاكها والعياذ بالله وما بين ذلك وهذا إلا هذه الانفاس وهذه اللحظات وهذا العمر الذي يتقطع سريعا الموفق كل الموفق من عرف كيف يستغل أوقاته وساعاته وايامه وانفاسه في طاعة الله عز وجل يعينه على ذلك إن شاء الله تعالى الصحبة الصالحة يعينه على ذلك الجو الذي يحيط به نفسه بإخوانه واعوانه وأصحابه ومن يدله على الخير يعينه على ذلك نية صادقة و. عزيمه حر وصبر رجل وهمة كبير واذا كان في النفوس كبارا تعب في مرادها الاجسام إذا كانت النفوس كبارا فهناك نفوس كبار وهناك نفوس صغار اذا كانت النفوس كبارا تعب في مرادها الاجسام النفس تتعب الجسم ولا اسكان من تعب الجسم وقد أجمع لو ان أن من طلب الراحة ترك الراحة وأن النعيم لا يدرك بالنعيم النعيم في الآخرة لا يدرك بنعيم الدنيا وإنما نعيم الآخرة يحتاج إلى بعض الضغوط بعض المتاعب بعض المصاعب لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني في مشقة يا أيها الإنسان إنك كادح كادح إلى ربك تدحن فملاقيه فأما من أوتي كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسير هذا من نتيجة الكدح الذي وفق فيه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مترورا يعني في الدنيا حرص على أسباب الراحة لكن لا يلزم أن تأتي أسباب الراحة في الدنيا بأسباب الراحة في الآخرة وغالبا ما يتعارض من يعني طالب دينه أن يحرزه أضر بآخرته ولا بد ومن أراد, أراد دنياه أضر باخرته هذا وذاك لا يتذاني يستمع الموفق من عرف كيف يؤثر لآخرة وكيف يصبر على مشاق الطريق شاء الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يهدي قلوبنا للبر والتقوى ان ماسكينا بالعروه الوثقه تلقى معنا في اخر فصل في باب الغيبه من كتاب حرمه اهل العلم قال رحمه الله تعالى استحباب الابراء من الغيبه ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى انه يرتحب لصاحب الغيبه ان يبرئ المغتاب منها ولا عليه ذلك لأنه تبرع حق استحب لصاحب الغيبة يعني الذي وقعت عليه الغيبة أن يبرئ المغتاب منها يعني إذا جاءه المغتاب وقال له يعني سامحني أو أحلني يجعلني في حل استحب لهذا الذي غتيب أن يقول قد سامحتك وقد عفوت عنك أو يقول غفر الله لك أو يقول لا بأس عليك أو يقول أنت في حل إن شاء الله أو هذا المعنى ولا يجب عليه ذلك لأنه تبرع وإثقاط حق يعني لا يقال له يلزمك أن تسمحني لأن هذا تبرع منه وإثقاط لحقه لا يجد إلا أنه يستحق فكان إلى خيرته، يعني على حسب ما يختار ويرى ولكن يستحب له استحبابا مؤكدا الإبراء ليخلص أخاه المسلم من وبال هذه المعصية ويفوز هو بعظيم ثواب الله في العفو ومحبه الله سبحانه وتعالى فالابراء من الغيبه فيه مصلحه, مصلحة للمغتاب نفسه ان يظفر بان يكون في حزب اهل العفو الذين مدحهم الله وفي مصلحه للمغتاب نفسه ان يعفو عنه فيرتفع عنه الحرج قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يعني ذكرهم هنا على وجه الفضيلة والإشادة لمحاسنهم وطريقه في تطييب نفسه بالعفو يعني إذا تقلبت عليه نفسه فقالوا لماذا اعفو عنه خليه هكذا يعني حتى يتأذى في مقابل مآذانه أو يوسوس لهم الشيطان انك لو عفوت لضع منك بعض الحسنات فلا تعفو. وخليها يوم القيامه تاخذ حقك احسن هذا من الوسواس ومعلوم انه لو عفا يعني سياخذ حسنات اكثر مما لو لم يعف لكن طريقه الشيطان يقول لماذا هذه حسنات جاهزه اجلها بدل ان يعني تضيعها اذا حدث هذا الصراع قال طريقه في تطيب نفسه بالعفو ان يذكر نفسه ان هذا الامر قد وقع ولا سبيل الى رفعه فلا ينبغي أن افوت ثوابه وخلاص أخي المسلم قد قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال تعالى خذ العفو والايات بنحو ما ذكرنا كثيرا وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقد قال الشافعي رحمه الله من استرضى فلم يرضى فهو شيطان من استرضي يعني طالب أخوه رضا بشتى الحية فلم يرضى فهو شيطان وقد أنشد المتقدمون قيل لي قد اتى إليك فلان حتى انضبط الوزن تحذف الهمزة الأولى قيل لي قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار، قلت قد جاءنا وأحدث عذرا دية الزنب عندنا لاعتذاره فهذا الذي ذكرنا من الحس على الإبراء عن الغيبة هو الصواب انتهى كلام النووي وعلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن يعني ولم يقسم عليهن النبي صلى الله عليه وسلم إلا تأكيدا وجزما بحقيقة هذه الأسياء وهو الصادق لا يحتاج إلى قسم صلى الله عليه وسلم وإنما يقسم الإشادة بأهمية هذه الثلاث ما نقص مال قط من صدقه؟ فتصدق. ولا عفى رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله تعالى بها عزا فاعفو يزدكم الله عزا ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة يسأل الناس إلا فتح الله عليه باب فقر هذه ثلاث مسائل أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أجتهد منها الوسطى ولا عصى رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله تعالى بها عزا يعني وطل نفسك كلما جاءك يعني معتذر وقال يعني وقعته في عرضك اسمح لي قل له أنت في حل وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا فاغفروا يغفر لكم أو يغفر الله لكم ويل لاقماع القول اقماع القول يعني أن يكون الرجل كالقمع أو القمع وليس القمع القمع هي الغلط وإنما القمع أو القمع يعني شبهه بالقمع أو القمع، لأنه يعني يوضع فيه شيء ولا يدري ما القصد، هو وسيلة يستعمل ولا يدري، فكذلك يعني الذي يستمع القول ولا يفهمه ولا يعمل به، أشبه بهذا القمع الذي يوضع فيه الشيء وهو لا يدري عنه. كالعيث في البيداء يقتلها الظمى والماء فوق ظهورها محمول إيه لو تدري لشربك من الماء الذي تحمله لا. ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون وعن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له ومن لا يتب لا يتب الله عليه كل هذا حج على أن الإنسان يحرص أن يؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه فكما يحب رحمة الله ومغفرته فإنه كذلك يعفو ويصفح عن الناس وقال منصور الفقيه وقال نبينا فيما رواه عن الرحمن في علم الغيوب محال أن ينال العفو من لا يمن به على أهل الذنوب وعن نبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال إبراهيم التيمي إن, إن الرجل ليظلمني فأرحمه يعني رجاء أن يرحمني الله عز وجل فهو عينه على الآخرة وعينه على معاملة الله له فكأنه يقول لو رحمته يعني هذا الرجل احوج ما كان إليك عز الله أن يرحمني أحوج ما أكون اليك فالجزاء من جنس العمل وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عقبة بن عامر صل من قطعك وأعطي من حرمك وأعطي من ظلمك هذه جملة من الوصايا والمقصود منها العفو والحس على العفو ومن العفو أن يعني تحل من اغتابك فهذا من أعظم العفو وإبراء المغتاب إذا جاء نادما معتذرا يشمله عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله تعالى عسرته من أقاله يعني قبل إقالته ومعتبته ورده في أي شيء جاءه فيه كان يقيله في بيعه أو في عقد من العقود أو في غيبة إغتابه فيها ونحو ذلك أقال الله تعالى عشرة وما منا إلا هو راج أن يقيل الله عشرة يوم العشرات الكبار الله السلام عليكم ونقل المناوي عن ابن عبد السلام قوله يعني العز بن عبد السلام إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن إقالة النادم يعني هو يتقن أخيك أمامك حين يأتيك ويقول الله لقد كان مني وكان هذا يقوله منكسرا فاقالته هذا من الاحساس والجزاء من جنس العمل قال الشاعر اقلني أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى أقلني أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى يعني إن تقلني أقالك الله سبحانه وتعالى احوج ما تكون إلى إقالة وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة ولا يجزي بالسيئة, ولا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح يعني هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحسا ولا متفحشا الفاحس الذي يقول الفحش والخنى والكلام القبيح والمتفحش الذي يتعاطى مثل هذا وإن لم يكن كذلك في أخلاقه لكنه يجاري غيره في التفحش والصخاض في الاسواق المنهمك في الدنيا الذي يرفع صوته ولا ينضبط ولا يجدي بالسيئه يعني اذا اتي إليه اليه لا يرد السيئه بالسيئه ولكن يجدي السيئه بالحسنه ادفع بالتي هي احسن ولكن يعفو ويصفح يعني ومن جمله ذلك العفو والصفح وعن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال لو أن رجلا كتمني في أذني هذه واعتذر إلي في أذن الأخرى لقبلت عذره يعني السماحة في الخلق وهذا من خيام الكبار على كل حال الكبير كبير, كبير كما يقولون الكبير كبير يعني لا يقف عند الهفوات ولا يعني يتحكم في مواقفه وإنما يعفو ويصفح ويسمح العبد يذنب والمولى يقومه والعبد يجهل والمولى يعلمه إني ندمت على ما كان من زللي وزلة المرء يمحوها تندمه وروى الخلال عن الحسن قال أفضل أخلاق المؤمن العف أفضل أخلاق المؤمن العف بمعناه الواسع السماحه في كل شيء وغض الطرف والتغافل ليس فقط في المساله المباشره ان يقول لك اقلني تقول اقلتك وانما اوسع من هذا يعني انسان لا يسلم من اشياء رجل يعني تعثر في رجلك او يعني داس قدمك او يعني اخطا في حقك بقصد او بغير قصد لا تناقش كثيرا يعني كن إلى العفو أقرب من المعاتبة وقال الإمام أحمد بعد المحنة يعني محنة تجنيه وضربه وايذائه رضي الله عنه وكان كبيرا يومها في السن والقدر وانتهت المحنة والحمد لله وخرج منها يعني أقوى مكان وحفظ الله عز وجل دينه بموقف الإمام أحمد قال كل من ذكرني ففي حلل إلا مبتدعا كل من ذكرني ففي حل هذا إحلال عام كل من ذكرني يعني بسوء من غيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو يعني إهانة أو إساءة فقد كان ذلك من كثير من أهل الحكم على الأقل فقد كان الخليفة يمتحن الناس بهذه الفتنة إلا مبتدعا وهذا من يعني ديانته وتمسكه بالسنة قال المبتدع فقط الذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البدعه فانه ليس في حلم، لان اهل البدع يعني لا كرامه لهم وما سوى ذلك حتى اهل الفسوق والذنوب ونحو ذلك هم في حلم، فقد جعلت ابا اسحاق يعني المعتصم في حلم، والمعتصم هو الذي يعني الخليفه الذي يعني كان منه الامتحان والإهانة وكان وراء ذلك كله ومع هذا جعله في حذ ورأيت الله يقول وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم يعني جعل نفسه مخاطبا فأجاب ربه نظريا وعمليا نظريا يقول بلى نحب أن يغفر لنا وعمليا وهذا هو المقصود بان عفا وصفح وأحل من تكلم في عرضه الخاضة في شأنه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قصة مصطح فالقصه مشهورة أن مصطح ابن اساسه كان ممن خاض في الإفك واتهام عائشة رضي الله عنها، وعائشة ابنة أبي بكر فغضب لها أبوها لا لأنها ابنته فقط بل لأنها عرض النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين وكان أبو بكر ينفق على مصح لأنه كان فقيرا فمنع نفقته منع فضله لم يخطئ لم يمنع واجبا عليه فانزل الله تعالى وليعف وليصح ألا تحبون ان يغفر الله لكم فقال بلى وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى مصح نفقته تأمل رجل قذف ابنتك وقذفها وما أشد القذف في عرضها ثم أنت تواصل الإنفاق عليه هكذا فعل أبو بكر رضي الله عنه قال أبو عبد الله وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سبيلك يعني من جملة ما ذكره الإمام أحمد بعد المحنة أنه ذكر قول الله تعالى سورة النور وذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بإعادة النفقة إلى مصطح ثم قال وكأنه ينفح ويعذب بهذا الخلق قال وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سببك يعني ليس لك مصلحة في أن يعذب أخوك وإذا انفعه وقال الأحنف إن اعتذر إليك معتذر تلقه بالبشر يعني فقط ليس بالجواب والإجابة والقبول وإنما بالبشر يعني ابتسم إليه فقل له قولا حسنا بدل أن تقول قبل أسامح يعني قل لا حرج عليك بارك الله فيك ونحن ذلك هذا من أخلاق الكبار وقال عبد القاهر ابن طاهر التميمي يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترب ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترب أبشر بقول الله في آياته إن لم يخص ينتهى يغفر لهم ما قد سلف هذا تضمين لبعض الايات في بعض الشعر الامر فيه واسع ما يعني على قدر جمله او نحوه وقال الخليفه المنتصر بالله لما عفا عن ابي عمرو الداري لذة العفو اعذب من لذة التشفي لذة العفو أعذبوا من لذة التشفي، يعني وحسب من يعفو أنه إذا خلى بنفسه وتذكر ما كان يعني أعذبه قوته على العفو وأما الذي أبى أن يعفو فتشفيه في أخي هذه لذة سريعة ولا يحترم معها الإنسان نفسه إذا ذكر مواقفه يعني لا يذكر أنه تشفى من أحده هذا عيب يصدر ولكن قد يعني يشعر توفيق إذا ذكر أنه عثى وطفح لذة العفو أعذب من لذة التشفي وأقوى في عال المقتدر للانتقام. يعني إذا كان الرجل مقتدرا في موقف، فقبيش بأن ينتقم لأنه يقدر على الانتقام، لكن العفو مع المقدرة هذا أرجح. وقال محمد بن أبي حاتم سمعته أي الإمام البخاري. يقول الأب معشر الضير اجعلني في حلي يا أبا معشر فقال من أي سيد؟ قال رويت يوما حديثا فنظرت إليك وقد اعجبت به وأنت تحرك رأسك ويدك فتبسمت من ذلك القائل يعني ابن أبي حاتم تبسمت من ذا القائل بخيف يقول رويت يوما حديثا نظرت اليك وقد اعذبت به وانت تحرك راسك ويدك فتبسمت من ذلك قال انس في حلب رحمه الله يا ابي عبد الله انظر الى الورع يعني عد الامام احمد هذا من الغيبه لانه لما راى الحديث نظر الى ابي معشر وراى يعني اعذابه بالحديث وتحريكه راسه ويده فتبسم يعني من فعله تبسم من أن الرجل هذا يعني ما له متصوف الحديث وبيحرف إيده وراشه، فخشي أن يكون هذا نوع من الغيبة. شوف الدقة المحتاج يعني تفكر فيها نصف ساعة للتوصل لهذا أهل الورع. كان الإمام أحمد وريعا في كل شيء. كان وريعا في عامة أموره ومنها هذا هذا من دقة الورع يعني ظن أن تبسمه من استقبال رجل الحديث هو يرويه ظن أن يعني هذا فيه خس يعني يكون هذا في مرغيبة له يعني بأنه استقله أو يعني استهان به أو عده جاهلا أو نحو ذلك ولو من باب بعيد قال أنت في حيل رحمك الله يا أبا عبد الله وهذا من أدب العفو لو قال أنت في حيل فقط فيها جفاء يعني أقيلني أنت في حيل خلاص لا. أنت في حل رحمك الله ودعا له يا أبا عبد الله وناداه بكنيته هذا يعني هذه المكارم فقال عبد الله بن محمد بن زياد كنت عند أحمد بن حنبل فقال له رجل يا أبا عبد الله قد اغتبتك فاجعلني في حل قال أنت في حل إلا بتعودك فقلت له أتجعله في حل يا أبا عبد الله وقد اغتابك قال ألم ترى؟ شترفت عليه وقول الإمام أحمد أنت في حل إن لم تعود هذا على سبيل التربية يعني أراد أن يضبطه حتى لا يكثر من الغيب أنت في حل إن لم تعود يعني لا تستهن بهذا اجتهد أن لا تعود إلى الغيب وختم وختم هذا البحث بلطيفة قال كتب القاضي شرف الدين ابن المقري صاحب الروض إلى أبيه وقد قطع نفقته يعني قطع الوالد نفقت الولد التي كان ينفقها عليه فكتب الولد وكان جميعا من الأدباء كتب إلى أبيه لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه لا تقف عن عادة بذر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه فإن عمر الأثك من مصطح يحط قدر النجم من أفقيه وقد جرى منه الذي قد جرى وعوت الصديق في حقه يعني يقول له يعني ما في داعي العقوبة بقطع المعونة فقد جرى من مسطح ما عرف وهذا يحط قدر النز من أفقه يعني ذنب عظيم ولما وقع منهما وقعوا تبص الضيق في حقه فكان أبوه يعني أكثر يعني ذكاءا ومشاركة في الأدب منه فأجابه بأبيات في مقابل أبيات فأجابه والده مبينا له سبب ذلك المنع قال قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى بالسير في طرقه إشارة لمسألة الفقهية المعروفة التي هي أنه لا يستخدم الرخص إلا من كان في سفر طاع أما سفر المعصية فلا يستخدم فيه الرخص، والقضية مبحوثة في كتب الفروع قد يمنع المتفر من ميتة إذا عصى بالسير في طرقه لأنه يقوى على ثوبة توجه إيصالا إلى رزقه لأنه لو تاب خلاص تستعمل الرقص فما دم لم يتوب فلا استعمل الرقص لو لم يتوب من ذنبه مصطح ما بس الصديق في حقه يعني قال له أيضا قبل أن تنظر إلى هذا فيلزمك ان تتوب من ذنبك الذي لأجله قفعت النفقه فغلبه أبوه بهذه المعاني انظر على الولد بالوالد بعث له أبيات نطيفة ورقيقة فيرد عليه بأبياث ألطف وأرق يستدل له بالمصوف الدقيقة فيستدل عليه أيضا بنصوف أدق يعني ناس هؤلاء هم الناس أنتم الناس أيها العلماء الشعراء بقي في ختام هذا الفصل زبدته في كيفيه التخلص من الرياء وبه يعني تنتهي ينتهي الباب الذي هو المقدمه وياتي باب في صلب الموضوع لكن نقص هنا والحمد لله رب العالمين